أَلِفْ لَا <الإن كأم> وَمَا أَهْلَكْنَا من قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَا كتاب مَغْلُومٌ مَا تَسْبِقُ أرسلنا من قبلك في شياع علم ولو فتحنا Thank okay. What well, I'm told. Ik heb je والارض مددنا We zijn er Oh. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ من رُّوحِي فَقَعُودٌ لَّهُ Ik ولا أضوينهم Why? ودخلواها بسلام من آمنين. ونزلنا. نبئ عبادي O um. In de... <middels> قالوا بل الجن بما كانوا فيه يم ترون واتيناك أسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد واتبع أدبارهم لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد Yeah! فَعَمُّكَ إِنَّ لفي سكرتهم سَكَّرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فأخذتهم الصيحة مشرقين تجعل <تصفيق> إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا فلتقمن منهم وإنهما لبيّام مبين ولقد كذب the وقدتهم الصيعة مصبعين فما وَإِنَّ الساعة لا آتية فاصفح الصفح الجميل لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، فوربك لا فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك.